عَلَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرَ أَنْ أُنْذِرَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق تَلَ عََّا يُشْرِكُون خَلَق إسَانَ مِن نُطُفَةٍ فَإِذاَا هُ خَصمُ مُبِين وَْأَنَّ مَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيه دِفُ وَمَ نافِعُ وَمِنْهَا تَأكُلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمالٌ حينَةُرحونَ وَحينَ تَ الصحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إَِّ رَبَّكُمْ لرَأُوفُ الرَّحين وَالْخَيلَ وَْبِانَ وَالحَمير للتَكبُهَا وَزينَ وَيَخْلُقُ ماَا لاَا تَعون وَلَ اللهَّهِ قَصْدُ السَّبِييلِ وَمِنهَا جَائرْ وَلَ شَ أَلَ هَدَاكُمْ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 وَرَأَى الْفُلْكَ مَآخِرَ فِيهَا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ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 لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد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 وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَهُمْ يَخْزُونَهُمْ وَيَقُولُونَ أَيْنَ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا, خالدين فيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها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 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ يَا حَنِيْفُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْيَوْمَ نَظَرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَانُوا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 وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ لنُ بَو أنهُ فيِي الدُّنْياَا حَسَنَتَ وَلا أجرُآخَِةِ أَكبر لَ كانَوا يَعْلَُ الذيينَ صَبوا الذيينَ صَبروا وَوعلى وما أرسلنا من قبلك إِلَّا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أَهْلَ الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم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 او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين يتفيا ظلاله عن اليمين وهم داخلون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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّايَ فَارْهَبُونَ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 اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ, إذا فريق مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لَكْفُروا بِمَا آتَينَاهُم فَتَمَتَّعوا فَسَو فَتَلَمُون وَيجَعلونَ لِمَا لَا يَعلَمُونَ نَصبًا مَِّا رَزَطَناَاهُم تَلَّهِ لَ تُسْأَلَّ َّا كُتُم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 وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَحْسَنُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دابة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 وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم القسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم زَييَنَ لَ الشَّيطانُ أَعملَهُم فَهُوَ, وليهم اليوم فهو وليهم اليوم وَلهُمُ اليون فَهُو وَلهُمُ اليَمَ وَلَهُم أَذَابُ أَلِي وَماَا أَزَلنا عَلَيكًا كِتابََ إِلَّا للتُبَيينَ لَهُ الذي اختْتَلَفُ فِيهِ وَهُدَهُ وَرَحْمَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ نَسْقًا مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَّبَنًا خَالِصًا سائغا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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ الْمَذِينَ فَضَّلُوا بِرَأْسِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِالنِّعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَأَنزَلْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُنَّ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضِْبُوا لِلهِ الأمْثَ إِ اللهَّهَا يَعلَمُ وَأَن تُم لاَا تَعلَمُ بَرَضَ اللهَّهُ مَثَلًَا عَبَدَ مَمْ لُوكَ لا يَقَدِروا علىى شَيْء وَمََّّزَقَناَاهُ مِا رِزْقًا حَسَنَ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 ضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولى وهو على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير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 بُطُونُ لا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شيئا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 إن في ذلك لآيات, لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بُيُوتَ لَكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَافًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن مَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ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 زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى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 تتَّفِذونَ أَمَانَكُمْ دَخَلَ بَيْنَكُمْ أَ تَكُونَ أَُّةٌه أَبَ مِن أَُّ إِ ماَا يَبَلُوكُم اللهَّهُ بهِهِ وَل يُبَيينَّ لَكُمْ يَمَ القِيامَ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخولا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقون وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 فَضَوَّمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ وَل نحَّهُ حيةَ طَييبَ وَل نَجَزََّهُم أَجرَْهُم بأَحْسَنِ مَا كانَُوا يَعمللُون فَإِذاَا قرَأتَقُرآنَ فَسْتَعِذ بِلههِ مِنَ الشَّيطانِ الرج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 لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَهْدِيَ الَّذِينَ هُمْ صَالِحُونَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا الذي بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ وَهَذَا لِسَانٌ عربي مبين إن الذيينَ لا يُؤمنِونَ بآياتاتِ اللههِ لا يَحديهِمُ اللهَّ لا يَحديم اللهَّهُ الله وَلَهُم عذاابٌ أَلين إَِّ ماَا يَفْتَركَذبَ الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بآياتِ اللهه وَأُولك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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم مستحبوا الحياه الدنيا على الاخره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 إِ رَبَّكَ مِن بَعدِهَا لَ غَفُور الرَّحم يَوومَ تَأت كلُّ نَفْس تُجدِل عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كلُلّ نَفْسٍ مَا عَامِلَ وَهُم لا يُفْلَمون. وطن الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله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 فَأَمِنَ الطَّرِ غَيْرَ ضَارٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا مِنْ من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا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 ثُ أَوْ حَنَا إلَيكَان التَّ بِعمََِّ إبَرهِ مَ خَنفَون وَماَا كانَانَ مِنَ المُشِكين إِ م جُعَلَ السَّبَةُ على الذي نَاخْتَلَفُ فِي وَإِنَّ رَبَّكَ لاَا يَحكُم بَينَهُم يَومًا القياامَةِ فِي مَا كانَوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل رَبِّكَ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وَل إِن صَبَْتُم لَ خَيرُ للِصَّابِرين وَصبِقْ وَمَا صَبَركَ إِللاا بِللههِ وَلَا تَحزًا عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزًا عَلَيْهِم وَلاَا تَكُ فيِي ضَييقٍ مَِّا يَمكُرون.